119. وهو الرحيم الغفور 110. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب 111. عالم الغيب لا يعزب عنه نثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك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 وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجلي ينذبكم إذا مزقتم كل مزق إذا مزقتم كل مزق إنكم لفي خلقه جديد أفترأ على الله كذبا أبيه جن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 إن في ذلك لآية لكل عبد منيب ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أويبي معه والطير وألنا له الحديد أنعمل سابغات وقدر في السرد وعملوا صالحا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 يعملون له ما يشاء من محارب وتماثيل وجفان وجفان كالجواب وقدور الراسيات يعمل آل داود شكرًا وقليل من عباد يشتور. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة إلا دابة الأرض تأكل من سأته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 بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وأثل وشيء من سدر قليل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 119. فقالوا ربنا بَيْنَ بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق فِي إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور 111. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة إلا لنعلم من يؤمن ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ قل دع الذين زعمت لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض وما لهم فيهما من شرك وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تن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 قل أروني الذين ألحقتم به كَلَّا كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافتا للناس بشيره ونذيره ولكن ولكن أكثرًا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 ولو ترائذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض للقول يرجع بعضهم إلى بعض للقول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا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 التي تقربك عندنا زلفا إلا من آمن وعمل صالحا إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا بما عملوا وهم في الغرف آمنون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 وهو خير الرازقين ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياك كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض فعل ولا ضرّوا نقول للذين ظلموا ونقول للذين ظلموا ذوق عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وَإِذَا تُتَلَعَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيْنَتٍ قَالُوا مَا هَذَا إلَّا رَجُلٌ قَالُوا مَا هَذَا إلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ أَبَاكُمْ وقالوا, وَقَالُوا مَا هَذَا إلَّا إِفْكٌ وَإِفْتَرَاء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 113. وقالوا آمنا به بِهِ لهم التناوش من مكان بعيد 114. وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد